ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونععمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقوم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 يتذكر الإنسان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي.